يَكِنُّ وَاسْتَضْرَقَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَنَدَرائك نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلَ لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا حَوْمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زرعا.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 ودخل جنته وهو غافل نفسه قال ما اظن ان ابقى في هذه ابدا وما وما اظن الساعه قائمه ولا اغدو الى ربي لاجدا خيرا منهما قلبا لله رب صاحبه وهو يحاوره اكثرت والذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم من نطفه سوياك رجلا لكنه الله ربي ولا اشرك بربي دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتي لي خيرا من جنتك ويغسر عليها حسدانا من السماء فتصبح فتصبح صعيدا زلق لو نصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طربا وأحيط بثمره فأصبح يقلبك السيد على ما أنفق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 المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسيل الجبال وترى الأرض باردة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل جعلتموا أن لن نجعل لكم موحدا ووضع الكتاب فتغى المجرمين مشفقين مما فيه يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لَنَا مِنْ كِتَابٍ نُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً لَا أَخْطَاءَ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا